من منازل المعرفة وهي من المقامات التي أيضا فيها نزاع حول المصطلح مثلا التلبيس عد الهروي التلبيس من المنازل وخالفه ابن القيم إذ أنه لا يمكن أن يطلق على أفعال الله بعباده تلبيسا فأنكر ابن القيم ذلك أيما إنكر وكذلك من المنازل التي سوف نتحدث عنها اليوم هي منزلة الوجود والوجود يقول الهروي أطلقه الله تعالى في القرآن كثيرا كقوله يجد الله غفورا رحيما يجد معناها ظفر بالشيء فوجده أو كقوله سبحانه لوجد الله غفورا رحيما أو كقوله تعالى ووجد الله عنده وجد ظفر وأدرك يقول الهروي بعد هذه الآيات الوجود الظفر بحقيقة الشيء وهو اسم لثلاثة معان يشمل ثلاثة معان أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفه الحق إياكا والثاني وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة والثالث وجود مقامض محلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية هذا الآن الذي ذكرناه كله بالاستدلال وبالكلام هو كلام كلام الهروي رحمه الله يقول ابن القيم وهذا مني يعني الحظ أن ابن القيم له نظر في استذلال الهروي نفسه يقول مقام الوجود مقام عظيم يقر به وهو أنك وجدت وجدت الله ولكن هل كان الله عز وجل غائبا حتى تجده وجدت الله ولم يكن غائبا لكنه كان غائبا عنك فالضال إذا اهتدى وجد الله والعاصي إذا أناب وجد الله وجد الله وجد مغفرته ووجد حبال التوبة ممدودة إليه فبالتالي يقال أنه ظفر بحقيقة التوبة وجد شيء قال ابن القيم الوجود الذي تحدث عنه من خلال الآيات قال هو ليس وجود لله إنما يجد الله يقصد صفة من صفاته كقوله في الآية يجد الله غفورا رحيما وجد مغفرة الله ووجد رحمته وهي ليست غائبة وإنما هي مشاعه رحمة الله مشاعة أنت في كل شيء ترى لله رحمة في تعامل الناس مع بعضهم البعض تجد الرحمة بل إنك لتجد بعض رحمة الله تعالى في دافبة ترفع حافرها حتى لا تطأ صغارها وهذا من رحمة الله بل هو جزء من رحمة الله فإن الله جعل رحمته مئة جزء وأنزل رحمة واحدة بها يتراحم العباد إذا وجدت منظرا يعني مؤلما تألمت وإذا رأيت منظرا مبكيا بكيت وإذا رأيت محتاجا أحسست بصفة الرحمة فيك هذه رحمة من الله فإلا فرحمة الله مشاعة ومبثوثة ومطلقة ولكن قد تغيب عن الإنسان لغفلة الإنسان ليس لعدم وجود الرحمة فإذا تاب واستشعر الرحمه نقول انه وجد الله غفورا شنو رحيما ابن القيم قال نجيب الايات من الاول مثلا الايه الاولى طب نقاش شنو قال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذا ليس الوجود الذي يعنيه الظفر بحقيقة الشيء إنما هو ظفر برحمه الله أما أن تظفر بالله هذا ممكن لكن ليس هذه ادلته ابن القيم سبحان الله جاب له أدلة يعني الواجد كويس كان غائبا عن شنو عن الموجود وحتى ابن القيم، يتكلم عن انه هل يجوز أن تقول أن الله موجود؟ هل يجوز أن تقول أن الله موجود؟ ممكن تقول أن الله موجود لأن الموجود اسم مفعول لا بد له من فاعل لو قلت الله موجود من الذي أوجده؟ لكن ممكن تقول يعني فلان موجود المخلوقات موجودة لكن ممكن تقول موجود باعتبار أنه حقيقة وباعتبار أن له ذات وباعتبار أنه أول قبل الخلق وأنه ظاهر فوق الخلق سبحانه وتعالى. طيب الآية في طلب التوبة الآية الثانية لوجدوا لو الله تواب الرحيم ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله تواب الرحيم لوجدوا لو مغفرته ولو وجدوا شنو؟ رحمته اما ووجد الله عنده هذه الايه اصلا في الكفار الذين ظنوا انهم لا يلقون الله شكد ربنا قام قاشينو ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه والله سريع الحساب الايه تعني ان الكفار ظنوا انهم لا يلقوا الله وتفاجأوا يوم القيامه بانهم لقوا الله سبحانه وتعالى طيب قال الوجود المعني في المنزل كعباده هو الاثر الموجود في الحديث القدسي يا ابن ادم اطلبني الله قال لك اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء الله قال لك اطلبني كان طلقتني بتلقاني وكان لقيتني لقيت أي حاجة وكان فقدتني فقدت أي حاجة ابن القيم قال هذا هو الصحيح ده الدليل الدليل الثاني أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبد شنو بي فليظن بي ما شاء إذا ظننت به خيرا وجدته وان ظننت به غير ذلك وجدته ده معنى الوجود سأل موسى عليه السلام ربه قال يا رب اين اجدك لو داير الجاك الجاك وين قال له عند المنكسره قلوبهم لاجلي ده لا تلقى الله بتلقاه بتلقاه وين عند المنكسره قلوبهم لاجلي وكل هذا الوجود إنما هو وجود معان وليس وجود ذات وجود شنو معاني يعني شنو ما في يقول أنا لقيت الله كما أنت لقيت إنسان لكن الله عند المنكسرة قلوبهم تأييدا ونصرا وهو موجود في أذهانهم وحاضر في قلوبهم ودائما في لسانهم لو داير الله بتلقاو عند المنكسرة الناس المنكسرين لأجل الله المنكسرة قلوبهم لأجل الله البكوا خايفين من النار شديد وحصلوا انكسار لأجل الله مش المنكسرة قلوبهم في ناس قلوبهم منكسرة في فارغة صح المصح واحد تلقاه منكسر قلبه في شنو في فارغة حاجات كثيره بتكسر القلب واحد بيحب له وحده خلته منكسر ولا ما منكسر تلكم منكسر شديد يقول له خلتني منكسر قلبه لكن لا تلقى الله عنده تلقى الله عنده اين تلقى عنده حاجات ثانيه وهكذا المنكسره قلوبهم لاجلي لذلك شوف ابن القيم ده عجيب قال دائما اذا اردت الله تجده عند المساكين وعند المنكسرين قال تعالى في الحديث القدسي العظيم أسمه الحديث ده قال يقول الله يوم القيامة لعبده استطعمتك فلم تطعمني يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلان أما وإنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ذلك عندي شنو الأجر لو وجدت ذلك شنو؟ عندي استسقيتك فلم تسقني يقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان أما وإنك لو سقيته لو وجدت ذلك عندي لما نجف المريض اختلفت الألفاظ مرضت فلم تعدني قال كيف تمرض وأنت رب العالمين قال مريض عبدي فلان اما وإنك لو زرت لو وجدتني عنده ما قال لو جت ذلك شنو عندي في الاستطعام قال وجدت ذلك عندي اجو وفي الكسوه وجدت ذلك عندي وفي السقيا وجدت ذلك عندي لما نجي المرض ما قال لو زرته لو وجدت ذلك عندي قال لا شنو لو جتني شنو لو وجدتني عنده والله يا اخواننا العالم عالم يان الحديد ونقرأه كل يوم ما شايفين أي فرق وما فهمين حاجه بس الزود يزور المريض ويدي زور الجعن لكن أبعد من كده ما فهمين حاجة شوف الناس ذل حتى الألفاظ لو وجدت ذلك عندي ثوابا وأجره لو وجدتني عنده لو وجدتني عنده المقصود هو الإذان بقرب الله من المريض الله قريب منهم المريض ربنا قريب منه قريب من وجدانه يكون مذكرا الله طواله ما زي الظهور النصيح المرضات ده ما بيكون خايف من الموت يا رب دي آخر حاجة ولا تاني في قومة ان شاء الله يكون فيها قومة يا الله ويا الله ان شاء الله ما أموت يكون ملاوز عشان كده يكون كل شيء محله وكل حبل تقطع وكل وصل تمزق وكل رسم تلاشى إذان بقرب الله من المريض وأن الله عنده ولماذا نجد أن الله عند المريض لذل المريض وخضوعه ومسكنته حتى قال بعض السلف أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل أنين المريض هذا ذكره الخوارزمي جمال الدين الخوارزمي في كتابه القيم مفيد العلوم ومبيد الهموم أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل كلام عجيب المريض فيه افتقار الى الله وفيه انكسار فأوجب ذلك وجود الله عنده وذلك فسر لك أثر موسى عليه السلام قال أين أجدك يا ربي قال عند المنكسره قلوبهم شنو لأجلي طيب الكلام ده كيف ستجد الله عند المريض والله فوق عرشه بائنا من خلقه إنما المراد هنا ما معنى الوجود وجود الله ان تجد الله وجود الله حقيقة لا تحتاج إلى بيان الله فيه ولا ما فيه أه؟ الله فيه دي ما كلام كثير لكن وجود العبد ربه فريق ولا ما فريق ما يتكلم عن إذن ربنا موجود ربنا موجود دي نحن قاعدين شنو؟ ذا زي ما قالت المر العجوز في نيسابور للرازي الحبوب العجوز الكبيره من نساء نيسابور وجد الزحام شديد وحشود من الخلق سمعوا انه في عالم جاي طلعوا في استقبال العالم ده طلوع تلقائي ما في زحد حشدوا طلعوا شنو براون ان مر الوري الزحمه شديده وغبار قالت الليله البلد لها قال له في عالم جاي يزور البلد قلت له ده قيل له هذا الرازي قلت له ما سمعت به قال له ده سمعت به كيف الرازي ألف كتاب هذا الذي له 1000 دليل على وجود الله جاب 1000 دليل الله قال لو لم يكن له ألف شك ما كان له 1000 دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل ازود تعبان تعبد كله عشان يجيب له ادله عشان الله في الله في ماذا لا دليل ذاته ازود ذاته شاكي فيه في وجود الله هلو ما شاكي ما كان بحث عن الحجات ربنا ما بيبحث له عن دليل وليس يصح في الأذهال شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فكيف يمن أوجد النهار أقول لي يا زود في ناس غالته كده يروني في ناس غالته الوقت أصبحت أقول لك ده نهار تقول لي لا دليل فبالتالي وجود الله لا يحتاج إلى دليل لكن الذي يحتاج إلى عمل ان تجد أنت الطريق الذي يوصل إلى الله وكذا قلنا ابن القيم علمنا ما تقول وجدت الله قل وجدت الطريق الذي يوصل إلى الله ما تقول ظفرت بالله قل ظفرت بما يرضي الله وبما يوصي الله عشان ابن القيم يقول وجود العبد ربه ظفره بالوصول اليه قال ابن القيم والناس ثلاثه سالك وواصل وواجب سالك وشنو وواصل وشنو وواجد سالك معناها ضرب مثل ابن القيم قال قالوا لك المحل الفلاني فيها كنز المحل الفلاني فيه شنو كنز انت ركبت ماشي على الكنز ده انت شنو سالك ما شفت محل الكنز واصل كان مشيت الكنز وجبت اهلك ما واجد الكنز خليه في ناس نصط قال لك المحله الفلانيه فيها صيد انت ركبت ودورت وماشي ثلاث ساعات في الثلاث ساعات دي انت شنو سالك وصلت محل الصيد شفته وما ضربت الحبه دي وصلت لكن وجدته ها ما وجدته بس عيليه في ناس يمشي محل الصيد الصيد ما ريدك والله الصيد ينط قدامك ينط قدامك ما تيجي تهديش طيب كان ضربت الصيد وشفت فيه عربيتك وجبت للناس الناس بيقتنعوا انك انت شنو اه واجد يقول والله ضغنه الناس في طريق سير الى الله ثلاثه طيب في لا سالك لا واصل ولا واجد شنو ده اسمه المنقطع ده دم منقطع ده قاعد في محله مرطب ام قاعد في محله منقطع انت اما ان تكون شنو سالك واما ان تكون شنو واصل وكل سالك لا بد ان يصل بشرط ان يكون الطريق صحيحا وكل واصل لا بد ان شنو ان يجد والذي يجد هو الذي ظفر بحقيقه الشيء وأخذه لو اعتبرنا هذا في مقامات الإيمان والسلوك والتربية وجد الله ظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا هذا هو شنو؟ وجد الطريق الذي شنو؟ آه؟ الذي يوصل إلى الله جل وعلا يقول ابن القيم رحمه الله السالك بداية والواصل توصف والواجد هو النهاية لذلك يقول ابن القيم الظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله ثم بحقيقة هذا الوصول إلى مرضات الله يكون أولا بالقصود بالقصود قصود يعني شنو تكسد الطريق ثم الورود قصود وورود بعد ما تورد يبقى شهود وبعد الشهود وجود وبعد الوجود خمود خمود يعني شنو تخمد من طلب الله قلنا بأن طلب الله لا يزال شنو مستمرا حتى بعد الموت حتى في الجنه انت ذاكر لله وغير مستغني عن الله واعظم نعيم في الجنه رؤيه الله فاين الخمود قال الخمود خمود النفس بعد ذلك من الشهوه فتخمد فيك كل شهوه في غير الله في حرام وتخمد فيك كل اراده فيما سوى الله ويكون ذلك بالقصود ثم الورود ثم الشهود ثم الوجود وبعد الوجود شنو خمود وما الخمود ها الخمود خمود الشهوه وخمود الاراده شوف يا أخوان أنا انا بديكم خلاصه الدين اسمعوا الكلام ده كويس وهذه من خلال احتكاكي بمدارج السالكين خلاصه الدين خلاصه الدين ان تكون قادرا على ترك كل شيء لله خلاصه الدين تكون قادرا على شنو ترك كل شيء لمن عشان ربنا اي حال كنت تخليها منصبك تخليه مالك تخليه جناك جناك تخلي لي الله خلي جنك اغلى حاجه يمسك بيملك الانسان شنو روحه فلاد في سبيل الله مبسوطين بل يقدمون انفسهم للموت في سبيل الله ولا يبالون يقدمون ارواحهم الواحد ما بده يقاتل ويظهر ويقتل بل اذا قتل وطعن في ظهره ونفذ الرمح من ظهره الى صدري ونزل الدم اخذ الدم بيديه ورشح بهما وكا يقول فزت ورب الكعبه لدين اي حاجه غير كده ادعاء انا مسلم انا ملتزم انا مستقيم انا بخاف الله انا بحب الله شديد تحب الله شديد انت عشان والله السيجاره ما غيرت تخليها تقولي بحب الله شديد انت عشان الله المسلسل ما قاد يتخلي النظر في البداية العادات ما قاد يتخلي يخوانا اسمعوا كم ده كويس ابن القيم ده خطير دارين تجاهدوا اليهود قولوا آي أو لا لا دارين تجاهدوا اليهود قال ابن القيم <تصفيق> الذي لا ينصب قدميه ويتعب ساقيه بين يدي الله في جوف الليل طويلا لا يقف قصاد العدو في سبيل الله طويلة أعيد لكم تاني الماء بالدريقيف قدام ربنا فيه جوف الليل مسافة طويلة ما بالدريقيف قدام عدو مسافة طويلة الجهاد يبدأ من جوف الليل بمجاهدة الهوى والشيطان والنفس والدعاء والراحة والسكون والخلود إلى النوم من لم يقف والله ابن القيم ده خطير من لم يقف بين يدي ربه وينصب قدميه ويتعب ساقيه في جوف الليل بين يدي الله طويلة لا يقف امام عدو كافر في سبيل الله طويلة لكن ده في الكلام ابن القيم ده ما في منزله الوجود لم يقله في منزله الوجود انما قاله في موضع اخر فبالتالي الوجود أن تعلم نفسك يا أخي أخوان في حاجة بسيطة أنا بقول للناس إبراهيم عيسان لا يذبح جناو أنت ما تذبح جناك اذبح هواك بس اذبح هواك أتريد الجنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى دائر جنة خالف هوى نفسك في حاجات بتشتهيها. والطلب لا قوي والرغبة فيها شديده وملحة لكن الجنة أولى ورغبتي في رضوان الله أعظم ولذلك سأضحي بكل شيء لله هذا نقول عنه أنه وجد الله وجد وظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله ظفر بالوصول إلى الله والوصول إلى طاعته ومرضاته ومحبته يا سلام يقول ابن القيم لو اخبرت عن كنز والله نحن بنبذل جهد كبير في حاجات يعني ما بيدخلنا الجنه من باب اولى في اشياء بيدخلنا شنو احس الغنى ده دخل الجنه ها قول الغنى ما حرام ليس فتوى إنما تنزلا في مقام المناقش يقول قالوا بل فعله كبيرهم هذا وكان يتهكم بهم ولم يفعله كبيرهم أصلا لكن أرادهم أن يصلوا إلى هذه الحقيقة بأنفسهم من خلال هذا السؤال أو من خلال هذا الأمر التهكمي قول الغناء حلال يجي الفنان يجيب الثاون والرجال والنسوان والنسوان الأبساد أفخم التياب واحسن العطور ومتمكيجات وخالطين مع بعض بس نوريك الدين ده باهت كيف في نفوس الناس الاب يكون ما داير اليوم اديك بشيل شاله وغتايته يمشي في بيت اخوه بعيد من ما الحفلة الحفله يقول لك الاولاد ما قادرين معه ان احنا حاجه الاولاد الاولاد ديه الاولاد اكله الاولاد الجيران مش اولادك شيل عكازك وغير المنكر بيدك قول له والله ما تقوم حفله هنا امشي بعكازك على الفنان ما تدقوا بس مش عليك شوف ما يقوموا جاري يقول لك والله نعم نشرب مع الاولاد الاولاد قالوا يمشي قال رقد عند اخوه قال ويصلي الفجر حاضر يقول لك ايش صلاه الصبح ما تفوتني قال ده الاب والله اخوانا انا استغرب يا اخي لو الاب اصر على الحفله والولد ما قدرت يتبعوله معقوله الولد يشاكل ابوه يعني ما يشاكل يشيل عفشك وامشي شنو ان اصحابك يومين لحد من الحفله ينتهي بعدك تعال راجع لكن الأب يشيل عفشه ويقول الاولاد قالوا انت ازيك أنا والسلطان كده يا اخواننا الشده في ولا ما في موجود ولا ما موجود في يعني يخلوا البيت قول الحفله حلال بده الفنان كم بيتفاوطوا ارخص واحد 400 أدو أربعمية طيب والشدى ما حرام يعتبر ما حرام بيدخل الجنة بيدخل الجنة التعب ده كله فيه طيب هل قاعد تتعب للآخرة زي تعبك للفنان ده جيب وجهز وامشي وأجر وعمل وادعو ده كله عشان حفلة ما بيدخلك الجنة دكا ما دخلتك النار فبالتالي شوف أن التعب بيتعبوا الناس نعم نتعب في حالات كثيرة جدا لكن لآخرتنا ما قعدنا نتعب كثير عشان كده ابن القيم ركز في هذه المسألة على قضية شنو على قضية ابن القيم قال لو دللت على كنز لو أنك ظفرت به أو بشيء منه استغنيت غنى الدهر وترحل عنك العدم والفقر أتسافر بهذا الكنز أم تبقى لو قلت في كنز في المحل فلاني كان لقيته تغنى لي جنا جنا بتمش تكوسه ولا بتخلي ها بتكوسه ماذا فعلت لتجد الطريق الذي يوصلك إلى الله ماذا فعلت لربك ماذا قدمت في ناس قدموا قلت لك زول يطعانوا يقول شنو فست ورب الكعبة حتى زول قتلوا سأل قال السلطة فاس في شنو قال لي أنه سيخش الجنة الكتل وأسلم وحسن إسلامه فكان القاتل والمقتول في الجنة يا اخوان زول اقتلوا يفارق الحقيقون شنو فست ورب الكعبة يا أخي نحن اهوانا ما قد نتخلى عنها اهوانا ما قال نتخلى عنا طيب إذن القيم ناقش مسألة مهمة جدا قال إن لم تكن واجدة فكن متواجدة إن لم تكن شنو واجدة يعني كما وجدت تواجد تواجد يعني شنو تكلف أنك وجدت التكلف قال له قال شنو قال إذا لم تبكو فشنو فتباك يعني اعمل نفسك قاعد تبكي ممكن يجيك البكاء حاول تبكي كما بكيت حاول شنو حاول تبكي واذا استبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى التواجد تكلف الوجد تكلف من الواجد يعني انت ملجد بتحاول تعمل نفسك شنو لجد. ناقش ابن القيم هذه المسألة قال هل التواجد يسلم لصاحبه قال اختلف الناس في التواجد هل يسلم لصاحبه على قولين فقال الطائفة لا يسلم لصاحبه لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده ما ما عند وجد. لكن داري يحاولك بي عنده شنو وقالوا ده ما صحيح وما بيسلم له وما مفروض يعمل كده الطائفة الثانية قالوا يسلم للصادق الذي يسعى إلى إلى أن يكون واجدا ما وجد الطريق ما وجد مرضاة لا لم يجد مرضاة الله لم يجد إرادة قوية في نفسه تلغي كل إرادة سوى الله طيب ما وجده يحاول يوجد قال ده ممكن الطائفة الثانيه قالت ممكن واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ابكوا فان لم تبكوا فشنو فتبكوا ابن القيم فصل بينات قال والتحقيق التحقيق في ماذا التحقيق في ماذا ها في التواجد هل يسلم لصاحبه او لا يسلم قال اذا تواجد وتكلفه لحظ نفسه وشهوتها لم يسلم له وإن تكلف الوجد لاستجلاب حال أو مقام مع الله سليم له وهذا يعرف من حال المتواجد وشواهد صدقه وإخلاصه يعني كلام ابن قيم التواجد أحيانا شنو؟ آه بنفع كيف؟ أنت جيت وجدت تحضر الدروس وصلت مراحل في المقامات الإيمانية لكن لسه ما الجيت. تواصل ولا تجف الى متى الى ان تجد وبعد ان تجد ستحول من القصود الى الورود انت قصد الوجد من من القصود الى الورود الى الشهود الى الوجود الى شنو الى الخمود فتخمد بعد ذلك نفسك وتسكن شهوتك من الاضطراب وتستقر في الحق والخير قيم ابن القيم رد على ناس بيتكلموا عن وحده الوجود حاجه ما شنو وحده شنو الوجود هذا الكلام كلام عجيب رد عليهم طبعا ده كفر الكفر شنو يقولون اذا اردت الله فكل شيء في الوجود هو الله لي لانه وجود الله لانه اوجده الله قال ابن القيم وهذا كفر صحيح وضلال واضح اذ ان الخالق غير المخلوق واذ ان الرب غير المربوب المربوب منه العبد والرب منه الرب هو الله سبحانه وتعالى رد عليهم ثم بدأ بعد ذلك في شرح كلام الهروي شرح كلام الهروي كالآن الوجود اسم للظفر بحقيقة الشيء قال ابن القيم هذا الوجود مصدره وجد الشيء يجده وجودا وكذلك وجدا ووجدا يقول تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم يعني شنو مما عندكم ومما تجدون كويس ويقال وجد فلان وجد فلانا يعني فلان لقى فلان وجد فلانا وجدا ووجدا ووجدا كلها صحيحه بكسر الواو وبضم الواو وبفتح الواو وجدا ووجدا وشنو ووجدا ويقال للرجل ذا جدة إذا كان ذا ثروة طائلة ذا جدة وربنا قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين معناها ربنا أوجدهم هو الموجد هو شنو؟ الموجد وبعد أن أوجدهم بعلمه وجدهم بعلمه على هذه الصفة التي ذكرها قال تعالى وما وجدنا لشنو؟ لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم الفاسقين طيب هذا الايجاد من الله حلي بان يسمى واجد وليس موجود ربنا يسموش شنو ا واجد وليس شنو موجود ليه لان موجود مفعول من وجد والله عز وجل فاعل فاشكيدا الفاعل من الإيجاد شنو؟ واجد وفي حديث الأسماء الحسنى في حديث تعداد الأسماء الحسنى وفيه شنو؟ شنو؟ الواجد وإذا كان لديكم معلومة حديث الأسماء الحسنى غير صحيح يعني لم يرد عليه وسلم حديث ذكر فيه جميع الأسماء الحسنى ولكن قال إن لله تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدة ده في الصحيحين من أحصاها دخل الجنة والإحصاء إحصاء علم ودراية ومعرفة وعمل وتعبد أن تتعبد الله بكل اسم من الأسماء رحيم تطلب الرحمه منه رزاق تتوكل عليه في طلب الرزق خالق ومصور كويس تتعبده بمقتضى ذلك فلا تقبل بالتصاوير والاصنام والتماثيل والنحوت لان هذه الصور ممنوعه وهكذا لكن ما بعد ذلك في حديث من سبيل رسول الله عليه وسلم إنه قال هو الله الرحمن صح لكن وردت اسماء الله تعالى الحسنى بعضها في القرآن من القرآن مكزولة وبعضها في شنو في شنو في السنة ليس فيها الواجد وإن كان الواجد يطلق على الله حقيقة يعني حقا هو شنو هو الواجد دم ابن بناقش ناقش إنه ليه الهرب يقول الوجود الوجود كما ذكرنا ليس وجود الله الوجود وجود طريق الله من العبد يعني أن يبحث العبد عما يرد الله حتى يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة شنو الوجود وأي وجود هذا هو وجود شنو وجود الطريق الموصل إذا الله سبحانه وتعالى طيب قام قال ممكن تقول ربنا موجود هذا صحيح ممكن تقول ربنا واجد وهذا صحيح لكن لا تقول ربنا موجود ليه ابن القيم قال الموجود اسم فيه النقص وفيه الكمال وكذلك المريد والمعلوم ما تقول ربنا معلوم لأن المعلوم ممكن يكون كويس وممكن يكون شنو؟ كعب اي اسم بيونسب الى الله ولله الاسماء شنو؟ الحسنى يعني شنو؟ ليس فيها نقص ابدا من اي وجه من الوجوه الحكيم في النقص العليم في النقص الحي القيوم الرحيم الودود الغفور الخالق البارئ البارئ المصور الرزاق أيوة القوي الجبار أما المريد حتى الكلام ربنا تكلم ولا ما تكلم هو متكلم لكن لا يجوز أن تقول من أسمائه المتكلم ولا المريد ولا الموجود ولا المعلوم لأن فيها بعض النقص وكل اسم ينسب إذا الله ينبغي أن يقول اسم شنو كمال ابن القيم ناقش هنا حاجة مسألة عجيبة خلاص قال في منزلة الوجود قال كل صفة وصف الله بها نفسه أو كل خبر أخبر الله عن نفسه لا يجوز أن يتخذ منه لله اسما ربنا وصف نفسه بصفات لكن ما سمى الأسماء دي ما سمى نفسه الا من الحسنى والله سميع عليم والله قوي قدير صح إن الله كان عزيزا شنو حكيما وصف نفسه بشنو سمى نفسه بأسماء لكن وصف نفسه بصفات وما يجوز أن يشتق له منها اسم مثلا وصف نفسه بقول تعالى ويمكرون ويمكر الله فلا يجوز أن تقول من أسمائه الماكر يخادعون الله وهو خادعهم الخادع مثلا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وما تشاءون إلا أن يشاء الله المشيء كويس وصف الله نفسه بأنه يريد انه يريد الله بكم اليسرى المريد لا يجوز او صنع الله الذي لا يجوز ان تقول الصانع هل الصانع من اسماء الله او فعال لما يريد الفعال هو اي فعال ممدوح ها فلا يجوز ان تقول ان الله شنو أو ربنا قال يفتنهم تقول شنو الفاتن أو الفتان هذا لا يجوز أسماء الله تعالى شنو حسن قيم ذا كلام ابن قيم قال الواجد والموجد ليه هي هو صحيح أن الله واجد لكن لماذا لم نقل أنه من أسماء الله لأن هنالك أسماء تدل على ذات المعنى واكمل منها اكمل معنا شنو في اسماء تدل على ان الله هو الواجد لكن اكمل من شنو من هذه الاسماء زي شنو الخالق المصور ما ده ايجاد الباري ده ايجاد فبالتالي لا نحتاج نقول الله فاعل او الفاعل والصانع والمحدث والموجد والواجد إنما نقول شنو الخالق والمصور والبارئ ليه لأن هذه أكمل والله له الأسماء الحسنى طيب يقول هو اسم لثلاث معامل أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد علوم الشواهد يعني العلوم الزود يستشهد بها الشريعة الله قال والرسول قال طبعا يا إخوانا التفسير الصحيح إيه. للعلم اللدني شنو العلم اللدني من لدن من لدن ربنا لدني يعني شنو من عنده في ناس مما يسمع كلمة لدني دي بتخيل حاجة بيتحت تحت يسمع كلمة لدني دي في ناس فهموا أشاعوا للناس يا الله في اثنين علم ظاهر وعلم باطل علم شريحة وعلم حقيقة علم لدني مما يسمع لدني دي ده السوق الاسود طوالب فهموا الناس انه في علم ثاني مما يتسمع العلم اللدني ايوا ده البيت تحت يا اخي العلم كله من لدن منه القرآن من لدن منه الله ما قال ده شنو من لدن حكيم خبير من لدن لدن يعني شنو يعني من عند ربنا قال عن الخضر آتيناه من لدن علما مش شريعة تانية ومختلفة وحاجة تجي لزول في باله وفي مزاجه لا لا لا, لا والله يا اخوانا أقول لكم حاجة انت تعرف مشكلة المسلمين لليلة شنو كده أنا حديكم التعبير إنتوا شوفوا التعبير ده ياهو ولا ما ياهو الدين فيه في ناس دايرين يجروا نفسهم على الدين وفي ناس دايرين يجروا الدين لنفسهم الكلام ده كيف في ناس دايرين يجروا نفسهم على الدين بيخوض نفسه محل الدين قال له ببارد دم في زو دايره الدين ولكن ما داير الصعوبات ده الدين عليه. يعمل أشياء ويبحث لها عن مخارك في الدين ويلقى لها فرقات من الدين وتأويلات من الدين ورخص من علماء الدين دارين دين, دين, دين, دين, دين ما فوق التزامات وقيود تقول لي حرام يقول لك كرهت هنا أي حاجة حرام حرام حرام يا خي ما أي حاجة حرام حرام لكن انتم يسوي الذهاب الى كله حرام انتم تسوي الحلال يقول لك كرهتونا اي حاجه حرام حرام يكتبوا ما في حلال أي في حلال دار الحلال هاي الكبده والسمك والطماطم والجرجير والعجور والفته والويكه والخضره والاسكريم بدون بنات والاسكريم الحلال شويه أنت يجعل تمشي دقاء السجائر شنو؟ وتقول لي السجائر كيف يا مولانا؟ أسألني أقول لي الدكوة كيف؟ أقول لك حلال تقول لي السجائر كيف؟ أقول لك حلال برضو؟ السجائر والدكوة سوى؟ ها؟ هل هيك رشوه الناس ديل؟ فبالتالي أصلا الناس دائرين تدين ساحي دائرين دي ما فقوا التزامان عشان كده لو اللي يقوله هو شيخ يسهل لهن الحاجات، يقول لك ده الشيخ ده العلم ولا بلاش ده العلماء ده الناس الما شيم مع العصر يقول لك يا سلام بنجيك لكن قدام الله ولا بنجيك بنجيك عالم قدر ظروفك ده كريم ولا عالم ده الصوم اسمع نبياته قال عالم قدر ظروفك قال في ناس دارين دا يجروا الدين عليهم. ما لكنه بجيب حاجات بيقول ده من الدين لكن بتكون في الحقيقه هو ما من الدين ده باطل وفي ناس بيجروا انفسهم لشنو للدين اسمع القاعده دي داير الدين دايره الطريق هتبص الى الله اذا لم تتعلم سمعنا واطعنا ما بتمش ليه قدام في الدين نهائي تتعلم شنو سمعنا وشنو واطعنا واي زول يتعلم سمعنا واطعنا حيخالف المجتمع بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء اذا تعلمت سمعنا واطعنا يقول لك الرسول قال كده ما تفلسف قال ايه اثبتوا لي جابوا لي اخر كتاب سمعنا واطعنا ثاني ما في كلام قال لك سوي سوي عمر بن عبد العزيز دي العبوديه جل ترك مثقلة ترك مثقلة ظلم والناس بدلوا بيقى حالٌ هو الدين شوف الناس وصلوا لمرحلة بني إسرائيل عملوا كده بيقى حالٌ هو الدين اي زول بخالف حاله كانما خالف شنو؟ خالف الدين يعني مثلا او الريك حس حاجة الناس الناس بيقوا يدفنوا الناس جوا الجوامع دفن الناس جوا الجوامع مخالف لسنه الحبيب عليه الصلاة والسلام الناس عملوا الكلام ده لدرجة إنو بيقوا شايفين ده شنو؟ عادي زيل ما حاصل حاجة ديقى الدين بعد كان جاء وزوج ما كتفوا الناس في الدوام يقولوا شوفوا المجنون ده؟ زي ما قال الرسول الانبياء شوفوا المجنون ده؟ الرسول قالوا على مجنون ليه؟ قالوا معلم شنو؟ مجنون ليه؟ لأنه خالف ما ألفوه من الدين وهم يظنون ان هذا هو الدين وما ظنوه دينا كان باطلا قالوا ما الفينا عليه اباءنا شوف الحجه الميته ما الفينا عليه اباءنا عشان كده الناس ما عندها قابليه للتغيير تجاه المعتقدات القديمه التي الفوها ودي المشكله طيب قال شنو اي زول بيسمع سمعنا وأطعنا الناس حقول لك يا زول قال لك عم أكيد أنه والله قال والرسول قال قل لي ناس فلان ساكن يا خمه قال الشيء ده وجود في القرآن الشيء ده في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام موجودة في سنة الرسالة موجودة وهكذا لو داعي للدين تعلم سمعنا والناس كان قالوا أه؟ خليه يقولوا برضه ما سمعنا وأطعنا الانبياء قالوا فنو ما قالوا الانبياء ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك الرسل قالوا شنو مرحب بيكم وشرفتونا قالوا شنو صادموهم وقاتلوهم وهكذا طيب قال دا العلم الذي إخواننا اخواننا العلم اللذني هو العلم الذي من عند الله القرآن من عند الله والسنة من عند من وما ينطق عن الهوى ان إنه إلا وحي هذا العلم دني. لكن كيف يفهموا إن العلم اللذني ده أحاسيس أحاسيسك دي يحتفظ بيها لنفسك لن تكون دينا للناس لك أنا حسيت أنت حسيت أنت نبي عندك وحي ما عندك وحي خليك بعيد حشنا غادي غادي مننا نحن كلنا عندنا احاسيس لكن احاسيسنا خليناها زمان على جنب بقت احاسيسنا مع شنو مع القران ومع شنو القرآن والسنه رايكم فين شنو الرسول سماها المحده البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا شنو أنت عارف الرسول عليه الصلاه والسلام ليس له الا ان يتبع القران فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه دين بيين يا أخي قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو جاء حاجة من راسه لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه أن يكون كذلك طيب ده فيما يخص قال وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفه الحق إياك بمعنى شنو الزول لو وصل لمرحلة من اليقين مع ربنا ما بيحتاج لأدلة زي المرأة قولا ده أنا جب لك أدلة على وجود الله قال شنو وجود الله لا يحتاج إلى دليل ده تقنعني إنه الله في شوف لك موضوع تاني قلت له الصفي لماذا لا دليل واول دليل على وجوده وجودك انت اجابك منه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة ام شاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال منقطعا عن مساغ الاشاره الدرجه الاولى في الوجود وجود علم والدرجة الثانية وجود عين اللي هو وجود الحق وجود عين وجود عين ابن القيم قال ده كتير يا اخواننا في المدارك وجود عين في الدنيا لا يتحقق لأحد ما في زول يقول أنا شفت الله بعيني كذاب مفتري أفاك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقد قال الله لنبيه موسى وهو كليمه إنك لم تراني لكن معاينة القلب لله معاينة يقين ده ما بيحتاج بانقطع عن الإشارة ما بيحتاج النزول يوريه هذه المسألة المرحلة الثالثة قال والثالث وجود مقام محلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية ابن القيم قال الكلام ده كلام مزعج، لكن هو شرحك الآث يعني ما لابن القيم إلى الجانب الذي الكلام حمى الأوجه ممكن تحمله على الشر وممكن تحمله على شنو على الخير هو كلام غامض ابن القيم قام جاب الشر الفيو جاب الخير وحملوا على شنو على ليه حملوا على الخير يا ده من الأدب ده من الأدب زول قال كلام كلامه ده حمال لوجه الناس الناس الشر بيحملوا على الشر لأنه أصلا هم مليانين شر ولأنهم خبثة يحملوا على الخباثة والطيب بيحملوا على شنو لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم شنو خيرا فابن القيم من أدب الرفيع حمل الكلام ده على خير الكلام ده على خير عن شنو قال الإنسان يصل إلى مرحلة من الوجود ينشغل صاحبها بمن وجده وجد منو وجد الله فيذهل عن كونه وجد الله يعني شنو يذهل عن كونه وجد الله هو وجد الله ولكنه لا يعتقد أنه وجد الله بشطارته وذكائه فكم من ذكي لم يجد ربه أديك مثال في برفات في علم الذرة والطب يعبدون بقرة تعرف البقرة وفي واحد ما بيعبدوا بقرة جد جد بجبوا صورة بقرة يجل البقره دي يبكي ويسجد ليها للصوره وبروفيسور كبير ده اللي شنو ده والله الحبه ما لقاها جاهز في زور بروفيسور في ذره اله ججير تعرف الججير الفار يعبد الفار اقسمت بربي الفار ده افهم منك لان الفار عابد لله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فالوجد الله مبقول انا أنا وجدت الله أيزل يدعي اعلم أنه خلاف ما يدعي قال أنا عالم ما عالم قال أنا عابد ما عابد قال أنا زاهد ما زاهد قال أنا فاهم ما فاهم قال أنا تقي ما تقي الادعاء يخالف حقيقة الشيء وأي زول يدعي حاجة أعلم بأنه بخلافها ما كدعي العلماء الراسخين قالوا شنو قال يحيى بن معاذ رحمه الله يا غفول ويا جهول لو سمعت صرير القلم حين يكتب عنك في اللوح المحفوظ لم طربا قال لو واحد سمع صوت القلم يسجله في عبادته عبادتك انت قاعدين يسجلوا عليك في اللوحة المحفوظ به اسمك سمعت صوت القلم بيكتب قال كنت مت الكلام ده معناه تعرف حقيقه مهمه جدا ما من يوم الا ولله فيه نعم ينعم بها على عباده وما انعم الله على عبده افضل من ان يلهمه ذكره يعني ربنا عنده نعم عليك كثيره أفضل نعمة من نعم الله شنو إنك تذكر لكن تذكر كيف لولا هو وفقك لما صرت ذاكرا لذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى كان يقول أكرمك الله كرامات ثلاث جعلك ذاكرا له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك جعلت تذكره ولو انت ما الله اكرمك وما عندك قيمة عنده ما بخليك تتصرف تذكره اي ما بذكر الله اعرف الله ما بشرفه الناس يقول لك والله ما قادر اذكر الله اي ما مشرفك لما انتصل مرحلة من النقاء يتصرف سوف يجري اسمه العظيم وذكره الجليل على لسانك ولو لم تبلغ درجة تكون بها اهلا لأن تكون ذاكرا له لن توفق لذكره فاكرمك كرامات ثلاث حملك جعلك ذاكرا له ولولا فضله عليك لم تكن اهلا لذكري عليك وجعلك مذكورا به مذكورا به يعني شنو؟ اذكروني الكرامة الثانية وفق أول حاجة تذكره الكرامة الثانية قمت ذكرته قام عمله شنو؟ قام ذكرك وتم عليك نعمته بأن ذكرت عنده من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ شنو؟ ذكرته في ملئ خيرا منه المنزل القادمة هي منزلة التجريب ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا